إ ن الذين يكفرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون, النبيين بغير حق ويقتلون الذين ي أ م ر و ن بالقسط من الناس فبشرهم فبشرهم بعذاب أ ل ي م أولا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 ا ل موسوعه ل ك ممن ت ش ز من ت ا ء و ت ذ ل م ن ت ش ا ء ب ي د ك ا ل خ ي ر إ ل ل ع ل ى ك الاسلاميه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 م ن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إ ل ا ان تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه و إ ل ى الله المصير قل إن تخفوا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 أ ن الله يبشرك بيحيى مصدقا, مصدقا ب ك ل م ة من الله وسيدا وحصورا, وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين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 الغيب ن و ع ه إ ل ي ك و م ا كنت ل د ي ه م إذ ي ل ق ق و ن أ ل ا م م أيهم ه ي ك ف ل مريم و م ا كنت ل د ي ه م إذ ي خ ت ص م و ن إذ ق ا ل ت ا ل م ل ا ئ ك ة ي الله مريم إن ا يبشرك ب ك ل م ى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 ص م و س إلى ا ل ل ه ق ا ل ا ل ح و ا ر ي و ن نحن أنصار للعلوم ا ب ا ل ل ه و ا م س ل م و ن ربنا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 ا ل ح ق م ن ربك ف ل ا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من فمن من ما ا فيه ج بعد ء ك من ا ل ع ل م فقل ت ع الحسنى د ع أ ب ن ا و أ ب ن ا شركه م و ن الهدى ن شركه دعويه أ غير ر ب ح ي س ذات مضمون ب ت ه ل ف اجتماعي ع ع ل ل ل ل ه ل ل ى ا ا ك ذ ب ن إن هذا ل ه و القصص الحق و م من ا إ ل ه إ ل ا ا ل ل ه و ن ا ب ل ه ي للعلوم الاسلاميه دين. قل يا اهل الكتاب تعالوا إ ل ى كلمه سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد إ ل ا الله ولا نشرك به شيئا, ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. لن ت خ ذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ف إ ن تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون يا أ ه ل الكتاب لم تحافظون ا ل ت و ر ا ة و ا إلا ل ل إ ن من ج ي ب ع د ه أ ف ل ا ت ع ق ل ن ه ا ب ل ف ي م ا ل ك م به ع ل م فلم ت ح ا ج و ن ف ي م ا ل ي س ل ك م به علم و ا ل ل ه ي ع ل م وأنتم ل ا تعلمون م ا كان إبراهيم يهوديا و ل ا نصرانيا و ل ك ن ك ا ن ح ن ي ف ا م س ل م وما ا ا ك ن من المشركين إن ل أ و ى الذين موسوعه النابلسي ي ودت طائفة من أهل ا للعلوم و الاسلاميه و م و س و أ ه ل ا ل ك ت ا ب ل م تكفرون ب س ي ا ا ت ل ل ه وأنتم ت ش ه ل و م الاسلاميه و ن ا ح ق ب ل ب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 لعلهم يرجعون وَلَا موسوعه النابلسي م ن ك م ق ل إِنَّ ا ل ه هُدَى د ى ا ل ل ه أَنْ أ يُؤْتَى ح و م الاسلاميه م أ ُ و موسوعه ا ل ن ا ب ل ه ي ت ي يشاء ه من ا و للعلوم ه و ا س يختص ي برحمته من ش ا ء و ا ل ل ه ذو ا ل ف ض ل ا ل ع ظ ي م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 علينا ل في ا أ م ي ي ن س ب ي ل و ي ق و و ل ن ع ل ل ل ى ا ه ا ل ك ذ ب وهم ي ع ل م و ن ب ل ى من أوفى ب ع ه د ه و م ا ل ا س ل ا ل م ت ق ي ن إن الذين يشترون بعهد ا ل ل موسوعه م م ث ن النابلسي للعلوم خ ا الاسلاميه و ل ي ه اسماء ل ق الله م ة و ا يزكيهم و م ع ذ الحسنى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 ما والحكم كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والنبوة أن لبشر يؤتيه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ر ب ا ن ي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 موسوعه النابلسي ل ت ع ل و م مِنْ ك ت الاسلاميه ق ا ل و ا أقررنا س و ع ه ا ل ن ا معكم من ا ل ش ا ه د ي ن فمن ت و ل ى ب ع د ذ ل ك ف أ و ل ئ ك ه م الاسلاميه ف ق و ن دين أفغير ا ل وله أسلم ه يبعون في من ل س موسوعه ا ل ن ا ب ا ل ل ه وما أ ن ز ل ع ل ي ن ا و م الاسلاميه أ ن ز على إ ب ر ه ي م و إ ي و إ س ح ق ويعقوب والأسباط و ا أ و ت و س ى و عيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أ ح د منهم ونحن له مسلمون ومن وهو القوم الإسلام منه من دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يبتغ غير يقبل في كيف يهدي الآخرة الله القوم ا س م ا أن الله ر س و حق و الحسنى و ا ل موسوعه ل ا ئ ك ة ا ا ل ن أ ج ي ن ا ل ي ن ه ا ب ل ا ي خ ف ف عنهم للعلوم ذ ا ب و ا هم ي ن ظ ر ا ل ا ا ل ذ ي ن ت ا ب و ا م ن بعد ذلك ل و أ ص ح و ه فإن ان ل ل ه غفور رحيم إ الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم و ل ل ف ض و ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي أَحَدِهِمْ فلن